في م م ا ت الحلم مدري ويش اقول غير دمعه طاحت بكف العتاب غايبي ما شفت منه لي ميول حتى ل ا سلمت ما رد السلام الله اعطاه التباهي والغبول ف ر ق ه عن جنس حوا والانام من جماله صرت في حاله ذهول كل ما طالعت في عيونه انام فيه نمراته تعالي وفيه ا طول وفيه حشمه م كريم الى كرام عزفيني حلمي يا ل ظ ب ي ه الجفول وضيعيني في محطاته الغرام يوم ب ا ن الحلم للقلب الخجول أ ص ب ح ا ل د ن ي ا في وجهه ظلام غايبي لا ترحلوا حالي ذبول اسقني من قبل يا ل ح ك الملام قبل ترحل بسلك كانك عجول وفي م د ى س ؤ ل ي جوابك بالتمام ما أ بتطفل ولكن هو فضول لو اعيش العمر وحدي م حرام كل يوم أ س ه ر مع نفسي واقول ليه أ ن ا إ ن س ا ن ما يلقي اهتمام كل يوم أ س ه ر مع نفسي واقول ليه أ ن ا إ ن س ا ن